ابن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى جميعا وهذا هو الكتاب الثالث من كتب الردود بالنسبه للشيخ لطيف رحمه الله تعالى اخذنا الكتاب الاول تحفه الطالب والجليس في كشف شبهه داوود بن جريس وكتابه الثاني او الكتاب الثاني وهو من هذا التاسيس والتقديس في كشف شبهات داوود بن جريس هذان الكتابان متعلقان بشخص معين وهو داوود بن جريس وسبق التعليق على الكتابي كتاب الثالث الذي معنا مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام عنوان واضح عنوان واضح في الرد على من كذب على الشيخ الإيمان شهر محمد بن الهاب رحمه وتعالى ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام عموما يعني الأم كلها وهذا الكتاب مصباح الظلم رد على كتاب بعنوان جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة جلاء أي إزالة وكشف الغمة أي الكربة عن تكفير هذه الأمة عبوما يعني من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى قيام الساعة لأن وصف الأمة يصدق على هذا المعنى وهذا الكتاب جلاء الغمة لعثمان بن عبد العزيز ابن منصور التميمي ولد سنته 1211 1211 السيد وتوفي عام 1282 1200 282 وهم عاصر لداود ابن جرجس معاصر له وان كان اكبر من داود بنحو 20 سنه لكنه حبيبه وهو معاصر لداود بن سليمان ابن جرجس الذي ولد عام 1231 عمر عثمان 1211 هذا 31 قريبا من 20 سنه وهلك عام 1299 هذا داوود بن جلريس وقد كان عثمان في حياته يخفي في نفسه موقفه من الدعوه كان يخفي في نفسه موقفه من الدعوه ولكن يظهر في بعض جلساته او بعض مقالاته او كتاباته يظهر شيء من الطعن واللمز في دعوه الشيخ رحمه الله تعالى ولذلك جاء في عيون الرسائل والاجوبه على المسائل مجموعه لرسائل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى والجامع هو الشيخ سليمان ابن سحمان جاء في الجزء الثاني صفحه 637 الرساله 43 رسالة الثالثة والأربعون كتبها الشيخ العثمان ابن منصور قال المقدم جامع الشخص الامام السحما مقدم لهذه الرسالة قال وله أي الشيخ عبداللطيف أيضا رسالة إلى عثمان ابن منصور قبل أن يتبين من أمره ما تبين يدل على ماذا؟ على أنه لم يتبين ثم تبين وأكثر ما نقل أنه تبين بعد وفاته وجدت فيه تلكته بعض الكتب ومنها الجلاء الغمه ولذلك وثق الخط بانه من خطه رد عليه قال الشيخ سليمان هنا رساله الى عثمان بن منصور قبل ان يتبين من امره ما تبين وقبل ان يتضح امره وتظهر مصنفاته ورسائله لكنه قد يظهر من حاله وبعض مقاله ويلوح من صفحات وجهه وفلتات لسانه تعرف انهم في لحن القول هكذا كل من اخفى شيئا لابد ان يظهره الله تعالى في كلمه في فعل الى اخره ولذلك كان من اصول السلف ان من جالس من جالس اهل البدع الحق بها ولا كرامه هكذا قال يلحق به لماذا لانه لا يجالس الا وقد اتفقت الارواح كونه يتردد على المبتدعه ويجالس اهل البدعه دل ذلك على ان ثما دخلا في في نفسه فهو موافق وان لم يكن يظهر ذلك قال فلتات لسانه ما يغمض به وتنسب اليه فوات وشيء من الكوارث الفواضح والمعضلات وكان مع ذلك يظهر الموافقه كان مع ذلك يظهر الموافقه عن دعوه الشيخ محمد رحمه الله لذلك شرح كتاب التوحيد شرحه كتاب التوحيد ومع ذلك عنده ما, ما عنده وكان مع ذلك يظهر موافقته وهو يبطن والعياذ بالله المخالفه والمشاقه كلام الشيخ سليمان حتى وضح امره واشتهر فلم يخفى ذلك على من له بصر وله معرفه ونظر والله اعلم بما ال اليه امره وختم به هل رجع ام لا بانهم تنازع كما هو الشان فيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب هل رجع ام لا وهذا كذلك هل رجع ام ام لا لكن الظاهر من حاله انه لم يرجع انه لم يرجع مات على نفس العقيده قالوا نعوذ بالله من غضبه واليم عقابه إذن كان يظهر الموافقة أو يبطن المخالف ومن إظهار الموافقة أنه ماذا شرح بعض رسائل الشيخ محمد رحمه وتعالى على دخل فيها كما سيتم كان بشهر بن رطيف رحمه وتعالى وأعظم ما تفوه به عثمان بن منصور يعني ما يدور معتقد حوله الحكم بإسلام عباد القبور الحكم بإسلام عباد القبور يعني وافق من؟ بن جلجيس والدائرته صاحبه الحكم باسلام عباد القبور وتضليل من كفرهم انه من الخارج وهذا الكتاب يدل على, على ذلك اذا عندها اثنتان طامتان الاولى عدم الحكم على عباد القبور بانهم مشركون بل حكم عليهم بالاصل الثابت عنده وهو لكون قد تعارض ما يتعلق بظاهر العبادات ونحو ذلك من كلمه التوحيد والصلاه والزكاه والصوم فلم يحكم عليهم بالشرك بالحكم عليهم بالاسلام ثم الامر الثاني ان من حكم عليهم بالشرك وكفرهم حكم عليه بانه من من الخوارج ونزل الاحاديث الوارده في قتال الخوارج على شهر محمد رحمه الله تعالى الذين اوجب قتاله لكونه يدعو الى الى الله تعالى قال الشيخ عبد اللطيف في المصباح كما سياتي المقدمه وقد رايت لبعض المعاصرين كتابا يعالظ به ما قرر شيخنا من اصول المله والدين ويجادل بمنع تضليل عباد الاولياء والصالحين يجادل بانه لا يجوز ان يضلل عباد الاولياء والصالحين ويناظر عن غلاة الرافضه والمشركين يعني وصل الامر الى مشركين الرافضه الذين انذروا العباده بمنزله رب العباد واكثر التشبيه بانهم من الامه وانهم يقولون لا اله الا الله وانهم يصلون و... ويسومون فجعلوا هذه العبادات مانعه من تنزيل الحكم عليهم به بالكفر ويلزمهم ماذا ان المنافق ليس بكافر لكونه يقول لا اله الا الله الى اخره وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ما له ردود كذلك على عثمان المنصور المقامات المشهوره له في في هذا النوع قال في الدور الجزء الثاني 10 الصفحه الخامسه ان عثمان بن منصور اعترض على شيخنا رحمه الله تعالى فيما دعا اليه من توحيد الله تعالى من الحنيفيه مله ابراهيم وما بعث به محمد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع المرسلين فقال يعني متهمه للشيخ انه لم يتخرج على اشياخ في العلم يعني اخذ العلم من مال ولم يكن ثم شيخ تخرج عليه الشيخ رحمه الله تعالى وهذا مما افتراه واختلقه عن من استند إليه من شيوخه الثلاثة ابن سند وابن جديد وابن سلون هؤلاء ثلاثة من أعمدة الضلال في ذاك الزمن وهذا من جهلهم بحال شيخنا وشدة عداوتهم له فتلقى عن هؤلاء الثلاثة ما زعموه من الكذب والمهتام إذن من دعاويه وهي لا تتعلق به مسألة أصل الدين أن الشيخ رحمه تعالى لم يكن منها العلمي ولم يكن من الجادين الذين اخذوا العلم عن عن اهله وانما اخذه من تصفحه وقال كذلك عبد الرحمن رحمه الله في الدرر الجزء 11 صفحه 512 فان قد اطلعنا على اشياء وجدناها في كتب عثمان بن منصور بعد وفاته وهذا هو الشهير انه انما ظهر امره يعني واستقر انحرافه بعد موته وجد بعض الرسائل التي ألفها ولم تظهر إلا بعد وفاته فإن قد اطلعنا على أشياء وجدناها في كتب عثمان بن منصور بعد وفاته فمن ذلك منظومة أنشأها في مدح داود بن جرجيس منظومة أنشأها في مدح داود بن جرجيس والطيور على أشكالها تقعوه إذن عرفت أن المذهبين يدور في فلك واحد يعني جميع ما مر معنا في تقرير مذهب داوود بن درجيس هو بعينه ما يدنى حوله العثمان ابن المنصر قد قيل انه قرأ عليه وان كانوا اكبر منه لكن المشهور ماذا انه كان يمدحه ويرى ما هو عليه من حق قال فمن ذلك منظومه انشاها في مدح داوود ابن درجيس وتعظيمه بما تصدى له من الرد على المسلمين الموحدين فاتفقا اتفقا على مله واحده فاتفقا على تاييد الشرك ونصرته اتفقا على تاييد الشركي ونصرته لانه ليس بالشركه ولا يسميه شركا وانما يسميه ماذا توسلا نحو ذلك ويرى جوازه اما جوازا واما استحبابا والاكثر في كلام داوود بن الجريس انه من المسحبات انه من المسحبات قال فاتفقا على تاييد الشرك ونصرته والانكار على من دعا الى توحيد الله بالعباده هذا اشد لو كان يعتقد انه ليس بالشرك هذا اخف من كان كافرا ليس بمسلم لكنه ليس كالذي ينكر على من دع إلى إلى التوحيد وإذا ارتمع على أمران فواء طموا وواء طموا قال والإنكار على من دع إلى توحيد الله بالعبادة الذي دلت عليه الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة واعتقداء تبه اعتقداء إسلام عبادة الأوثار يعني المشركين اعتقد أنه مسلم قد علمت مما تقرر من الأصول المجمع على القطعية معلوم من الدين بالضرورة أن من اعتقد إسلاما عباد القبور فقد فارق الاسلام قد فارق الاسلام حكى ذلك ابن تيميه فيما سبق تقريره الذين بنوا المساجد والمشاهد على على القبور وعبدوها بانواع العباده فزعموا وغيرهما من الدعاه الى الشرك ان هذا الشرك لا يخرج من فعله عن مله الاسلام او مسلم باق على اسلامه قالوا وردنا في كتبه بعد وفاته ردا على شيخنا رحمه الله لما استدل على تحريم مواده المشركين بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله استدل الشيخ رحمه الله بان هذه الايه تدل على تحريم مواده المشركين قال معلقا هذا الرجل قال في رده من هم هؤلاء الذين تقول ان موادتهم تحروم يعني لا يوجد لهم كانه لا يوجد في الامه ماذا مشرك تحرم مودتهم عنيدين هذا ينزل على الكافر الاصلي اليهود والنصارى عينين كيف ينزل هذا على الحكم او على من تلبس به هذه الافعال وهو يعيش بين المسلمين الاصره فيه انه انه مسلم فقال معترضا من هم هؤلاء الذين تقول يعني خطاب للشيخ محمد ان مودتهم تحرم يعني انه لا وجود لهم لا وجود لهم وان الامه ليس فيها من تحرم مودته وشنع على شيخنا في دعوته الناس الى ان يعبدوا الله وحده ويتركوا عباده ما سواهم فبنى امره على هذا الاصل الفاسد وكلام هؤلاء عثمان المنصور وداود يدور على ان هذا الشرك الذي وقع في الامه اما جائز او مستحب اما جائز او مستحب ما دام انهم انكروا ان يسمى شركا حينئذ نرجعنا الى الاصل يكون جائزا مباحا واذا استدل عليه بدليل شرعي على انه مستحب جعاله من القبيل المشروع اذا اما جائز واما مشروع. كل هذا لازم كل من نفى الشركه عن هذه الافعال لزم من قوله ماذا ان يكون جائزا لانه اذا لم يكن شركا فليس محرما وليس منهيا عنه واذا كان كذلك فعليذا اما ان يكون مشروعا او لا الثاني الجواز والاول على وجه الاستحباب عند ولذلك قال وكلام هؤلاء يدور على أن هذا الشرك الأكبر الذي وقع في الأمة إما جائز أو مستحب وكثير من كلام داود كما مر معنا أنه ألا من قبيل المستحبات ومن طالبهم بتركه فقد أخطأ وشق عليهم وعرضهم لما يكرهونهم وزعم أن الشيخ الله رحمه الله تعالى شق على الناس فيما نهاهم عنه من الشرك وأمرهم به من إخلاص العبادة لله وحده لا شرك له وعرضهم لحرب الدول يعني لابد من ماذا لابد من ها لابد من القتال صح او لا فعرضهم لي لحرب الدول وذكر هذا في رده الذي وجدناه بعد وفاته بخطه في بريد اتى فيه من السب والشتم والكذب والزور على شيخنا ما يطول عده ولا تنبغي حكايته وقال كذلك عبد الرحمن رحمه الله تعالى في الدوره الجزء ال11 صفحه 533 فان قد وجدنا في كتب عثمان بن منصور بخطوطه امورا تتضمن الطعن على المسلم هذا كله يدل على ماذا على انه لم يفتضح الا بعد وفاته الا بعد وفاته وان كان ثم ريبه في حياته فهي بسبب بعض الفلاتات اللسان بعض فلاتات اللسان قال وتضليل امامهم شيخ الاسلام محمد بن الوهاب رحمه الله فيما دعا اليه من التوحيد واظهار ما يعتقدون في اهل هذه الدعوه من انهم خوارج انهم قوال لانهم كفروا عباد القبور تنزل الاحاديث التي وردت في الخوارج عليهم وساق جمله من الاحاديث التي وردت في الحث على قتال الخوارج وقال كذلك عبد الرحمن رحمه الله تعالى في نفس المجلد 11 صفحه 554 قال فعلم ايها الناظر الى هذا التعليق ان عثمان بن منصور ابتلي بكراهه هذه الدعوه الاسلاميه التي قام بها شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب مجدد الدين بعد دراسه وذهابه فاطنب في الكذب والزور والبهتان على من تصد لهذا الشان العظيم والخطب الجسيم فحاسبه الله تعالى فيما قال فيه مما هو ليس له باهل وكان يخفي امره هذا يعني في حياته وربما ظهر لأناس من فلتات لسانه ما يتبين من حاله بعد وفاته وخطوطه ومؤلفاته وهو في الحقيقه انما جنى على نفسه فبنى ما زوره على اصلين فاسدين ينقض احدهما الاخر الاول ان هذه الامه كلها صالحه لا يمكن ان يقع فيها ماذا شرك اكبر ولا يمكن ان يكفر احد مطلقا ان هذه الامه كلها صالحه من اولها الى اخر ليس فيها شرك ينافي التوحيد فنذكر من حال الامه ما يبين جهله وضلاله في المزعم الثاني ان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كفر الامه كفر الامه وليس فيها كافر فنبين ما يبطل هذين الاصلين الضالين الباطلين ان شاء الله تعالى وان اخر كلامي رحمه الله وقال كذلك في الصفحه 575 في نفس المجلد 11 فان قد راينا اوراقا بخط عثمان بن منصور بعد وفاته تنبئ عن سوء اعتقاده في هذه الدعوه التي من الله بها في اخر هذه الازمان واخرج الله بها الخلقه الكثيره من الظلمات الى النور فصار يعتقد خلاف ما يعتقده المسلمون فالمسلمون عرفوا انه هو الحق الذي دعت اليه الرسل فصار يعتقد خلاف ذلك فمن ذلك ان وجدنا له منظومه لداود بن الجرجس يعظمه وينصره لكونه انكر التوحيد وجوز الشرك الاكبر وفي ورقه اخرى ذكر في احاديث الخوارج يعني بذلك ان اهل هذه الدعوه خوارج اذا ذريه بعضها من من بعض من كفر المشركين لهم قيل ماذا قيل خوارج وتكفير قال لتكفيرهم ان كفروا وهو يرى ان هذه الامه ليس فيها من يعمل الكفر كما هو صريح كلامه اذا هذا يبين ماذا عقيده هذا الرجل انه لا فرق بينه وبين داوود بن جلليس ولما الف او وجد هذا الكتاب بعد وفاته في الطعن في دعوه الشيخ رحمه الله تعالى بانه يكفر الامه عن بكره تبيه تصد لنا له الشيخ لطيف رحمه الله تعالى في هذا الرد النفيس واذا ضممت هذا الكتاب الى منهاج التاسيس تبين لك منهج امه الدعوه تبين لك منهج ائمه الدعوه في معامله او الحكم على هؤلاء الذين انتسبون الى الى الاسلام ان عباد القبور قال المصنف رحمه الله تعالى عبد اللطيف في مقدمه كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان الله تعالى قد اصطفى لنبوته اصطفى يعني اختاره فان الله تعالى قد اصطفى لنبوته واكرم برسالته وفرق بين النبوه والرساله وبناء عليه يفرق بين النبي والرسول كما مر معنا مرارا افضل خلقه واقربهم اليه منزله واحقهم بما واهب كرامات ومواهب يعني عطايا هبات عطيه ومنشوري ولايته مراد به نشر هنا البسط نشر المتاع وغيره وبساطههم من باب نصرى ومنشوري ولايته يعني الذكر الحسن واو الجميل والله اعلم حيث يجعل رسالته حيث اي المكان حيث هنا مكانيه ولذلك قال بعض اهل العلم الله اعلم حيث يجعل رسالته اصلا وفرعا اصلا لذو النبوه والرساله وفرعا يعني ورثه الانبياء ويهم كرامته ووليته وصفى من انبيائه ورسله سادتهم واكابرهم واولي العزم منهم وجعله في الذروه العليا ذروه ذروه ذروه بضم الذال وكسرها يجوز فيها الوجهان وهو اعلاه ذروه اعلى والمقام الاسنى يعني الارفع الذي تقاصر عنه المتطاولون ووقف دون درجته المرسلون يعني ما يتعلق بجناب الرب جل وعلا وما منا الا له مقام معلوم فقاموا من اعباء الرساله يعني العزم او جميع الرسل والانبياء واثقال الجهاد لان الدعوه نوع من انواع الجهاد قد يكونوا به بالسنن وقد يكونوا به باللسان فنوعا الجهاد مجتمعه هنا فقاموا من اعباء الرساله واثقال الجهاد اثقال الجهاد يعني الجهاد لابد معه من شيء من الثقل اما الحسي او المعنوي وكلاهما مجتمعان وأثقال الجهاد ومكابده الجبارين ومراغمه رؤوس الكفره والمستكبرين رؤوس الكفر كفر لهم رؤوس ائمه مراغمه المغاضبه يقال راغم فلان قومه اذا نابذهم وخرج عليهم بما لم يقم به سواهم فلهم النصيب الاعلى ولم يصل اليه من عداه يعني من بعدهم من الانبياء ومن بعدهم من بعد الانبياء والمرسلين وقيض لهم من اعدائه ائمه الكفر وصناديده المكذبين المرسلين قيض يقال قيض الله تعالى فلانا لفلان اي جاءه به واتاهه لهم ومنه قوله تعالى وقيضنا لهم قرنا يعني اتاهم شيء من من ذلك والصناديد جمع سنديد قال ابن العربي الصناديد السادات وهم الاجواد وهم الحلماء وهم حماة العسكر وفي الحديث ذكر صناديد قريش هم اشرافهم وعظماءهم الواحد الصنديد وكل عظيم غالب صنيد يعني كبيرا في قومه سمى ماذا سمى صنيدا قال هنا المكذبين لرسله العادلين به غيره هذا هو الشرك بعينه عادلين به غيره يعني غير الله تعالى الجاعلين معه الالهه والانداد تفسيرا لقول العادلين جاعلين معه مع الله تعالى الهه والانداد عطف مرادف الواصفين لربهم بما يتنزه عنه دلوا على ولا يليق بجلاله وكماله واحديته وسمديته كالصاحبه والشركاء والاولاد ومر معنى ان ان الشرك فيه اساءه ظن برب العالمين اذا هذا ظن وهو الظن السوء وهذا مستلزم لي الطعن في كماله جل وعلا من حيث الاسماء والصفات قال كالصاحبته والشركاء والاولاد لتظهر عجائب الحكمه وبدائع الاتقان ولطائف الصنع وعظمه السلطان ثم استدل بي بهذه الايه لقوله وقيض لهم من اعدائه ائمه الكفر يعني لازم الدعوه الى التوحيد وجوده الاعداء هذا الذي اراده رحمه الله تعالى ان يبين لان هؤلاء سواء كان داوود او عثمان او من نحا نحوهم انما عادوه الشيخ رحمه الله تعالى لاجل دعوتي لا لذاتي وانما لكوني قد دعى الى توحيد الله تعالى ونهى عن الشرك وحكم على هؤلاء بالشرك اذا لاجر معتقده فعادوه لي لذلك وهذا من لازمه الدعوه الى الى التوحيد ولذلك قال فقاموا من اعباء الرساله على مصر والانبياء واثقال الجهاد فلا بد من, من الجهاد فدل بهذه الايه وهي عاصم في هذا الباب اوردها الشيخ محمد رحمه الله في كشف الشبهات مبينا هذا العصر العظيم وهو انه لا بد من اعداء نقعدون على طريق من دعا الى الى التوحيد قال قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوهم فذرهم ما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترف ما هم مختلفه هذه ايه اصل في في هذا الباب واوردها الشيخ ابن حنبل تعالى في كشف الشبهات قال هناك في الكشف وعلم انه سبحانه من حكمته يعني جعل الاعدام من حكمه الله تعالى قد تعلمها وقد لا, لا تعلمها وهي معلومه في في بعض احوالها واعلم انه سبحانه ومن حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الانس والجن هذا يدل على ماذا على انه لا بد من من العداوه ولا بد من العداوه سواء كانت ظاهره او باطنه فكل من دعا للتوحيد لا بد ان يعاد وهذه الايه تحتاج الى الى وقفه قال بالسعد رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الايه يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك هذا من العداوة أو لا؟ إذا ردوا الدعوة والطعن في الدعوة يعتبروا من ماذا؟ يعتبروا من العداوة ويعتبروا من الأذية فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءا من شياطين الانس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اي يزين بعضهم لبعض الامر الذي يدعون اليه من الباطل يدعون الى الباطل ولا يكتفون بابراز الباطل كما هو وانما به بالتزيين واضافه ما قد يلبس على الناس انه الحق قالوا يزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء مع كونه زخرفا ومع كونه فيه تمويه لكنه لا ينطلي إلا على السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة متى ما زين لهم الألفاظ وأتى بالله سجعوا نحو ذلك قالوا هذا هو الحق قال هذا هو الحق قال بل تعجبهم الالفاظ المزخرفه والعبارات المموهه فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا ولهذا قال تعالى ولتصغى اليه اي ولتميل الى ذلك الكلام المزخرف افئده الذين لا يؤمنون بالاخره اما المؤمن فلن ينصع الا الى الحق ولن تمشي عليه هذه العبارات ولو زخرفها ما, ما زخرفها لان عدم ايمانهم باليوم الاخر وعدم عقولهم النافعه يحملهم على ذلك وليرضوه بعد أن يصغوا إليه فيصغون إليه أولاً يعني يستمع إليه بأذن صاغية فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المسحسنة رضوه وزين في قلوبه وصار عقيدة راسخة وصفة لازمة ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون أن يأتون من الكذب بالقول والفعل ويأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحه فهذه حال المغترين بشياطين الانس والجن المستجيبين لدعوتهم واما اهل الايمان بالاخره واولو العقول الوافيه والالباب الرزينه فانهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تجلبهم تلك التمويهات بل همتهم مصروفه الى معرفه الحقائق فينظرون الى المعاني لا يكتفون مع ظاهر الالفاظ فينظرون الى المعاني التي يدعو اليها الدعاة فان كانت حقا قبلوها وان قالوا لها ولو كسيت عبارات رديه والفاظا غير وافيه وان كانت باطله ردوها على من قالها كائن من كان ولو البست من العبارات المستحسنه ما هو ارق من الحرير لا التفتون الا الى المعان وهذا المعنى ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء في صفحه 234 حيث قال واكثر الناس اكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون شيء بلفظ ويردونه ب بعينه بلفظ اخر هذا من العجائب من عجائب حتى في هذا الزمن اكثر الناس ضعفاء العقول يقبلوا الشيء بلفظ ثم هو بعينه اذا صير بلفظ اخر رده صحيح او لا موجود له نظائر واكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر وذكر الآية ثم قال فسمه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به إذن هذا ما ذكره شغر عمو تعالى ثم قال الشيخ عبد الرحمن ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء عداءا وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان الابتلاء الحسي والابتلاء المعنوي والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل وهكذا العاقل من الجاهل وقيل عالم كان اولى والبصير من الاعمى ومن حكمته ان في ذلك بيانا للحق وتوضيحا له فان الحق يستنير ويتضح اذا قام الباطل ويصارعه ويقاومه يعني كلما وجد الاعداء ووجد الرد على اهل الحق هذا فيه ماذا؟ فيه تمحيص للحق ذاته وفي تمحيص لاهل الحق يعني للفاعل وللقول لاعتقاد ذاته فيستبين ويظهر اكثر اذا اذا رد عليه كلما رد حينئذ ظهر من المعاني ما لم يكن ظاهرا ظهر من المعاني والمناقاه التحقيق لقول ما لم يكن ظاهرا في السامه ويتضح اذا قام الباطل يصارعه ويقاومه فانه حينئذ يتبين من ادله الحق وشواهده الداله على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من اكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافس اذا من حكمه الرب جل وعلا في جعله الاعداء لمن دعا الى التوحيد باعتبار الشخص ذاته ابتلاء وامتحان وباعتبار الحق ذاته فانه يحصل به تمييز اكثر وهذا دندن حوله كثيرا تيمية رحمه الله تعالى و هذا التلميذ قال ابن تيميه في الجوابي الصحيح جزء الأول صفحة 85 و من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين و بيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين هذا عجيب فأي قول عجيب أن يجعل من أعظم أسباب ظهور الدين وجود المعارض الذي يرد و من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين و بيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين المعارضين لهم من اهل الافك المبين وذكر الايات ثم قال وذلك ان الحق اذا جحد وعورض بالشبهات اقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الايات البينات بما يظهره من ادلة الحق وبراهينه الواضحه وفساد ما عارضه من الحجج الداحضه الى ان قال وكذلك سائر اعداء الانبياء من المجرمين شياطين الانس والجن الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اذا اظهروا من حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول ويموهون في ذلك بما يلفقونه من مقول ومعقول كان ذلك من اسباب ظهور الايمان الذي وعد بظهوره على الدين كله بالبيان والحده والبرهان ثم بالسيف واليد والسنان هذا فقه عجيب جيد من تمير رحمه الله تعالى قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغير ان الله قوي عزيز وذلك بما يقيمه الله تبارك وتعالى من الايات والدلائل التي يظهر بها الحق من الباطن والخالية من العاطم، والهدى من الضلال، والصدق من المحال، والغية من الرشاد، والصلاح من الفساد، والخطأ من السداد، وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيم، قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليهم حتى يميز الخبيث من الطيم، لا بد من؟ من التمييز، أما الخلق هكذا لا ينفع، وقال تعالى الإفلام مين؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء محكم قالوا الفتنه هي الامتحان والاختبار كما قال موسى عليه السلام ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء اي امتحانك واختبارك تضل بها من خالف الرسل وتهدي بها من اتبعهم والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان فإنها تميز جيده من رديئه فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن الزاد جوده والباطل كالمغشوش المضيء إذا امتحن ظهر فساده ظهر فساد يعني قد يكون عندنا حق خالص وقد يكون عندنا حق مغشوش فيه ماذا فيه دخل لابد من تمحيص تمييز هذا عنه عذك هذا لا يحصل الا بالفتنه والابتلاء فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه نظر فيه تامل وتدبر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وزاد به ايمان المؤمنين واشرق نوره في صدور العالمين والدين الباطل اذا جادل عنه المجادل ورام ان يقيمع عوده المائل اقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإنه هو الزاهق وتبين ان صاحبه الأحمق كاذب مائق وظهر فيه من القبح والفساد والحلول والاتحاد والتناقض والالحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما يظهر به العموم الرجال ان اهله من اضل الضلال حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد ويتنبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرشاد ويحيى بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف فالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالل كلام النفيس المتنبير رحمة الله تعالى يبين لك ما يقوله أراده المصنف هنا وقال في جامع المسائل في جزء الثالث سمع مائتين وخمسة واربعين فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين لا ثالث لهم إما أن يقول أحدهم آمنا والمقابل أن لا يقول آمنا وإما أن لا يقول آمنا بل يستمر على عمل الصيئات فما قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه لابد من من الابتلاء والامتحان والبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب وليس المراد الامتحان دائما يصرف الذهن الى الى الامور الحسيه لا قد يكون الابتلاء ولو بطعن في العرض هذه سنته تعالى يرسل الرسل الى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم ومن امن بالرسل واطاعهم عادوه واذووه فابتلي بما يؤلمه بما يؤلمه فهذا داخل في مفهوم الفتنه والابتلاء والاختبار وان لم يؤمن بهم عوقبا فحصل ما يؤلمه اعظم ادوم فلا بد من حصول الالم لكل نفس سواء امنت ام كفرت لكن المؤمن يحصل له الالم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبه في الدنيا والاخره والكافر تحصل له النعمه ابتداء ثم يصير فيه في الالم هذا باعتبار الذراء لان الابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء سأل رجل الشافعي رحمه الله تعالى فقال يا ابا عبد الله ايما افضل للرجل ان يمكن او يبتلى يمكن يعني يقبل الناس منه قوله او يبتلى فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى لا بد من الابتلاء ثم بعد ذلك التمكين فان الله ابتلى نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فلما صبروا مكنهم فلا يظن احد ان يخلص من الالم البتة وهذا عصر عظيم يقول المتيمي هذا عصر عظيم فينبغي للعاقل ان يعرفه اذ المقصود هنا انه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس فلا خلاص لاحد مما يؤذيه البتة ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع انه لا بد ان يبتلي الناس والابتلاء يكون بالسراء والضراء والفتنه السراء اعظم من الفتنه بي بالضراء ولا بد ان ان يبتلي الانسان بما يسره ويسؤه فهو محتاج الى ان يكون صابرا شكورا الى ان قال وذلك ان النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كل امتحان اذ كانت النفس جاهله ظالمه وهي منشا كل شر يحصل العبد فلا يحصل شر من الله الا منها الى اخر كلامه رحمه الله تعالى اذا هذا الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى ان يشير ان الشيخ رحمه الله تعالى قد جعل الله تعالى في طريقه من يعاديه واعظم ما يكون هو الاذيه بي باللسان والطعن في الدين ونحو ذلك قال شرف اللطيف بعد ذلك سبحان من فتح لما عرفته كل باب وكشف عن قلوب اوليائه كل غي وحجاب وما يذكر الا اول الالباب واقتضت حكمته الالهيه اقتضت حكمته الالهيه هذا تعبير شائع عند اهل العلم ومشيئته الربانيه ان يبتلي ورثه رسله وانبيائه بحسب ميراثهم عن صفوته واوليائه يعني بحسب ما اخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاكثرهم ميراثا أشدهم متابعة شدهم متابعه شدوهم بالرفع شدوهم متابعه صحيح او لا اكثرهم ميراثا يعني علما الميراث ورث به العلم حجه فحينئذ نكون اكثرهم ماذا متابعه والمتابعه لازمه للميراث واعظمهم اقتداءا هو اكبرهم محنه كلما اقتدى بالانبياء صار ماذا صار اقرب الى المحنه والابتلاء واعظمهم بليه واصعبهم اضدادا لسيما ورثت هذا النبي الكريم ذي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والتعظيم فإن الله ابتلاهم بجهال هذه الأمة ومنافقها والجهال هذه الأمة بالطعن في العلماء ومنافقيها تزيد فيه في العلم كما ابتلى مؤمنيها بكفارها وخيارها بالشرارها وأبرارها بفجارها وأهل سنتها بمبتدعيها وكان ربك بصيرا ومن صبر احوال الناس واستقراها ونظر فيما اصيب به اهل العلم وبتلي به ائمه الهدى عرف سنه الله التي قد خلت من قبله واستبانت له حكمه الترجيح والفضل يعني تقديم بعضها العلمي على على بعض واكثر الناس في خفاره جهله خفاره قال اللي خفير القوم مجيرهم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده يعني يكون ماذا؟ كأن الجهل صار ضامناً له يبقوا خفير وغباوة فهمي غبي أو القليل الفطنة سمى ماذا؟ سمى غبياً والفهم هو إدراك معنا الكلام قال بعد ذلك وفي أثناء القرن الثاني عشم ظهر بنجد من أحبار علماء الأمة رسالتها من يدعو الى توحيد الله بالعمل والعباده بالعمل والعباده هذا في اشاره الى ماذا الى اصل عظيم في باب التوحيد وهو ان التوحيد عمل هنا ياتي النزاع هنا ياتي الابتلاء والفتنه اما التوحيد اذا كان مجرد دروس تلقى ومتون تحفظ واما التنزيه في الواقع هذا لا مجال له حينئذ لا يكون ثم ابتلاء لانك تحفظ ماذا في الذهن فقط واما هؤلاء كلهم مسلمون ما ما فعلوا من من افاعيل تتعلق بي بشكل اكبر هذا يسمى علما نظريا مجرد علما هذا ليس بتوحيد وليس من دين الله تعالى في شيء البتة وانما لابد مماذا لابد من العمل في نفسه هو فيجمع بين الامرين التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي وكذلك بالتنزيل على على الاخريه ولذلك مر معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى انه قبل منه كل شيء الا ها الا التكفير والقتال تكفير وقتل لا تكفر ولا تقاتل قال رحمه الله تعالى من يدعو الى توحيد الله بالعمل والعباده وافراده دلوا على بالقصد والاراده ويجدد من درس من اصول المله وقواعد الدين درس مطاوع درسا درس المنزل دروسا من باب قاعده عفى او خفيه اثار خفيه اثره يعني لم يبقى ماذا اثر ظاهر سي ما تعلق به بالتوحيد تلبس الناس بالشرك تلبس الناس به بالشرك اين التوحيد لا وجود له الا في افراده ويجدد من درس من اصول المله وقواعد الدين ودعا الى مذهب السلف والائمه السابقين في اثبات صفات رب العالمين ونفى عن ايات الصفات واحاديثها تاويل الجاهلين والالحاد المحرفين وزيغ المبتدعين قال قرر ذلك يعني ما سبق بادلته وقوانينه الشرعيه وحكى نصوص الائمه واجماع الامه نصوص الائمه واجماع الامه بالنقل عن العدول الاثبات الذين عليهم مدار احكام الدين في نقل اصوله وفروعه وهذا فيه اشاره الى اصل وهو انه ليس كل من تكلم في هذه المسائل عرض به الحق في ان قال فلان وافتى فلان وجوز فلان وانما لابد ان كله قدم صدق فيه في الدين يعني لا يعتبر قول كل احد واذا نظرنا الى السابقين وما يتعلق بهم منهج السلف قلنا لا يعتبر الا قول الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من امه السلف القرون الثلاثه المفضله اما من بعدهم فلا يلتفت اليه فاذا خالف من خالف حينئذ جعل الترجيح بين المتقدم والاخر فكل من لم يكن من القرون الثلاثه الفضله فهو من من الخلف حينئذ ينظر في قوله ويعرض على الكتاب والسنة وفهم السلف السابقين قال وحكى نصوص الأئمة وإجماع الأمة بالنقل عن العدول الأثبات الذين عليهم داروا أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه وأجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم ولذلك قلنا مراراً لا يعارض مثل هذه المسائل ببعض المعاصرين لو كانوا من أهل علم ولو كانوا باعتبار الزمان يعتبرون من ائمه الاسلام لا لا يلتفت إلا الى اقوال من خالفوا ما نقل عن المتقدمين فلا يقول فلان رجح كذا او فلان رجح انما نرجع الى الى النصوص حتى ظهر المذهب وانتشر وعرفه كثير من اهل الفقه وحذاق البشر حذاق جمع حاذق والحاذق هو الماهر بالشيء حذاق البشر اهل العلماء ومن له هممه في طلب العلم والاثر لو همنا لأن الذي له همه هو الذي يبحث لا يقلد وأنه ما لابد من رجوع إلى نهل الأصول وقد كان قبل ذلك مهجورا بين الناس لا يعرف منهم إلا النزاع يعني أفراد من الأكياس يعني به التوحيد وقرر توحيد العبادة بأدلته القرآنية وبراهينه النبوية مع نقله على الأئمة العدول للأثبات ونهى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة وتعظيما وخوفا ورجاءً ووتوكناً ونحو ذلك من أنواع التعلقات وقرر أن هذا حق الله لا يصرح لسواه من نبي أو ملك أو صالح أو غيره وهذا كله يؤكد أن الشيخ رحمه وتعالى لم يخرج عن النهج السديد فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل دعوة قائمة على تقرير التوحيد والنهي عن الشر وهذه فائدة ما يأتي به الشيخ باللطيف رحمه وتعالى مراراً في كتبه وغيره كذلك من أمة الدعوة ان ان الشارع هم تعالى دعا الى كذا ونهى عن كذا ليبين حينئذ ماذا ليبين مذهبه وبسط ذلك من من هذا التاسيس قال وقرر ان هذا حق الله لا يسمح لسواه من نبي او ملك النبيين او ملك او صالح او غيرهم وبسط القول في ذلك واطنب وعلل اطنب يعني اطال وعلل ومثل وجادل وناظر حتى ظهرت الحجه وسبانت المحجه فاستجاب له من اراد الله هدايته وسبقت له السعاده من استجاب فاستجاب له من اراد الله هدايته وسبقت له السعاده هذا يدل على ان ذلك الهدايه والضلال مرتب على اراده الله تعالى من اراد الله تعالى هدايته هداه ومن اراد اذلاله حنيد اضلهم هذا ترد به هذا اصل اصيل عند اهل السنه والجماعه رد به اذا قيل كيف تكفر هؤلاء ملايين يعبدون غير الله تعالى كيف تكفرون تقول هذا الاصر ما اراد الله تعالى هدايتها بل اراد اضلالها وصد عنه اخرون يعني اعرضه وعارضوه عرض محمد رحمه الله تعالى بشبهات ترجع الى شبهات اخوانهم واسباههم الذين كفروا من قبله كفروا من من قبله وعارضوا الرسل بجهلهم كذلك قال الذين من قبلهم يعني كفار الامم الخالصه السابقه مثل قولهم مثل قوله القول هو القول ولذلك قلنا هذه الكتب والردود على داوود وعلى عثمان وعلى اشباههم هي ردود على المعاصرين لا نحتاج ان ناتي لكل معاصر وما اكثرهم لا كثرهم الله كل يوم ياتي شخص ويكتب في هذه المساله بكتاب او مل لا نحتاج ان نتبع ما عندهم من رد جزئيه جزئيه وانما هذه الكتب كافيه في معرفه معندب لان داوود كما عرفنا وكذلك عثمان حكموا باسلام عباده القبور اذا جميع ما ذكره عمه في الرد عليهما هو رد على على المعاصره وهي طائفه واحده اشتركت في في هذا الاصل وكذلك الحكم على من كفر بانهم من الخوارج او انه تكفيري او انه وافق المعتزله في اصولهم ونحو ذلك كل هذا تجدوه موجوده في هذا الكتب فالرد عليهم رد على المعاصرين وهذه الايه اصروا في هذا الباب كذلك قال الذين من قبلهم ها داوود ووعثمان ها مثل قولهم يعني مثل قول هؤلاء المعاصر لا فرق بيننا لا فرق بينهما كذلك قال الذين من قبل مثل قوم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم اي اشبه بعضها بعضا في الكفر والقسمه والعمىه وطلب المحال قالوا قد رأيت لبعض المعاصرين أراد أن يسرع فيه في المقصود وقد رأيت هذا كلام الشهد واللطيف رحمة الله لبعض المعاصرين قيل لم يصرح باسمه ورعا لأن هذا الكتاب لم يكن في حياته وإنما وقف بعده مماته فشهد شاهدان بأن هذا خط عثمان بن منصور فتعين الرد بقطع النظر عن ماذا ان صاحبه ولا داعي الى ان نسمع لا اشكلك لان العبره بماذا العبره بالقول وليست العبره بي بالقائد انما العبره بالقول هذا الكلام هذا الكتاب الذي اسمى به كشف الغمه او جلاء جلاء الغمه عن تكفير هذه الامه هذا الكتاب سواء كان لي عثمان بن منصور سواء كان لداو سواء كان لي كائن من كان فما اجتمل عليه فهو من الباطن الذي يجبره فالمصنف رحمه الله لم يسمي كما قال بعضهم لي لاجل ذلك قال قد رايت لبعض المعاصرين كتابا يعارض به ما قرر شيخنا من اصول المله والدين شيخ محمد رحمه الله تعالى ويجادل بمنع تضليل عباد الاولياء والصالحين ويناضل عن غلات الرافضه والمشركه غلات الرافضه بالاجماع كفار مشرك ليسوا مسلمين غلات الرافضه الذين يعتقدون في علي الالوهيه الالهيه جعلوا الهها أو يستغيثون به الحسين وعنده من الشركيات ما ما عنده هؤلاء مشركون كفار الذين أنزلوا العبادة بمنزلة الله رب العالمين وأكثر التشبيه يعني عثمان بأنهم من الأمة أدخلهم فيه في الأمة يعني لم يكفرهم إذا قيل من الأمة معناه ماذا أنهم مسلمون أمة الإجابة وليست أمة إلا الدعوة وهذا لا شك أنه كفر رد عن الإسلام وانهم يقولون لا اله الا الله وانهم يصلون ويصومون ونسي في ذلك عهود الحمه يعني حمه التوحيد كما حمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل اراد به الاشاره لانه كان على على منهج ثم انحرف لانه قيل انه كان على منهج سليم ثم انحرف وقيل لا ابتداء هو في على هذه العقيده وما قرره كافه الراسخين من العلماء واجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء دهماء سواد الاعظم من العدد الكثير وجماعه الناس ما نبي بالدهماء يعني حتى المسلم العوام اجمعوا على معنى التوحيد لا يخالفون بذلك والعاصر في المسلم انه يحكم على عباد القبور انهم ماذا انهم مشركون واذا لم يحكم عليهم بانهم مشركون فليس بمسلم ما صار مسلما فاذا قال هؤلاء مسلمون حينئذ يلزم من ذلك ماذا انهم كفر عباد القبور الا ما صاروا مسلمين قال ونص عليه لكابر والخواص من اشتراط العلم والعمل في الاتيان بكلمه الاخلاص وهذا مجمع عليه بين المسلمين انه لا يصح توحيد ولا نطق بكلمه التوحيد الا لمن علم معناه فاما جاهل المعنى فهذا لا يثبت له الاسلام الا حكما الا الا حكم يعني هذه لو هذا الشرط الذي ذكر المصنف هنا في غريل صراط العلم هذا لا نبحث فيه من اجل موافقه الباطن والظاهر الا اذا حصل ما يناقض يعني اشتراط العلم هذا شرط لا بد منه في ماذا في اثبات الاسلام ظاهرا وباطنا واما في الظاهر فنكتفي منه بماذا بالكلمه والعمل بمدلولها والا ياتي بناقض قد يكون في الباطن موافق قد يكون مخالف هذا ليس الينا لا نبحث عنه وهذا جاء في حديث وسامة هل شقة عن قلبي مبني على هذا النظر إذن العلم المراد به ما يتعلق بإثبات الإسلام الحقيقي والإيمان الحقيقي الذي يحكم عليه باطنا وظاهرا ونحن لسنا ملزمين بالحكم على الناس بالإسلام والإيمان باطنا وإنما نحكم عليه بماذا؟ بي بالظاهر تبين هذا لأنه قد يظن الناس أنه لابد من الحكم على الشخص إذا أتى بالكلمة أن يعلم أنه في الباطن مقر أم لا لا ليس إليك هذا هذا ليس لك وانما الى الى الله تعالى انه داخل في قلبي قال هنا من اشتراط العلم والعمل في الاتيان بكلمه الاخلاص يعني لا نجاة له من النار الا باعتقاد معنى الكلمه لكن نحن باعتبارنا في الدنيا نحكم عليه بما بما اظهر قال هنا من اشتراط العلم والعمل في الاتيان بكلمه الاخلاص والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائل العبيد الأشخاص يعني إذا انتفع عنه الكلمة وما يتعلق بها وسمى كتابه جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة جلاء بالكسر قالوا جلاء همه أي أذهبه وجل السيفة أي صقاله يجل جلاء بالكسر والمد. أما الجلاء بالفتح فأراد به ماذا الأمر الجليل واضح جلاء ليس المرأة هنا لما الجلاء قال وسمى كتابه غناء الغمه غمه يعني الكربه عن تكفير هذه الامه ومراده بالامه هنا من عبد ال البيت وغلى فيه اذا هذا صار مشركا اذا عبد ال البيت صار مشركا وعبد الصالحين ودعاهم استغاثه بهم وجعلهم وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل عليهم هذا الذي حكى عالم التميز اجمع انه مشرك كما مر معنا قال هذا مراده ولكنه اوقع عليهم لفظ الامه ترويجا على الاغمار والجهال سماهم امه ليس من الامه يعني عباد القبور مشركوا يهود ونصارى من امه النبي صلى الله عليه جابه لا اذا سماهم امه حينئذ دل ذلك على ان وراد التلبيس به قال اوقع عليهم لفظ الامه ترويجا على الاغمار جمع غمر وغامر من الفتح والضم من لا تجربه له بحرب ولم تحنكه التجارب ولبسا للحق بالباطل وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما وعد به امثالهم من المفترين قال تعالى ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزله في الحياه الدنيا وكذلك نجزى المفترين كذلك نجزى المفترين قال ابو قلابه هو والله جزاء كل مفتر الى يوم القيامه يعني الذله والغضب قال سفيان بن عيينة هذا في كل مبتدع الى يوم القيامة يعني هذه الايه عامه ليست خاصه بمن نزل فيهم قال القرطبي وكذلك نزل المفترين اي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفتري فكل مفتر لا بد من غضب وذله وقال مالك بن انس رحمه الله تعالى ما من مبتدع الا وتجد فوق راسه ذله ما من مبتدع إلا وتجد فوق راسه ذله ثم قال ان الذين اتخذوا العجلا سينالهم غضب من ربهم حتى قال وكذلك نلزم المفترين اي المبتدعين قال ابن تيميه في الاقتضاء الجزء الثاني صفحه 281 قال ابو قلابه هي لكل مبتدع من هذه الامه الى يوم القيامه هذا كلام ابو قلابه قال ابو قلابه قال ابن تيميه وهو كما قال فان اهل الكذب والفريه عليهم من الغضب والذله ما اوعدهم الله به والشرك وثائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا كل من كان على التوحيد والسنه ولهذا كان كل من كان عن التوحيد والسنه ابعد كان الى الشرك والابتداع والافتراء اقرب كالرافضه الذين هم اكذب طوائف اهل الاهواء وعظمهم شركا قال في الدرر الجزء الخامس صفحه 390 ولكن اهل البدع اصل كلامهم الكذب اما عبد اما عمدا واما بطريق الابتداع ولهذا يقنن الله بين الكذب والشرك بغير موضع من, من كتابي قال المصنف هنا رحمه الله تعالى فلكل مفتر نصيب منها بحسب جرمه جرم بضم الجيم خلاف ها الجرم جرم الكسر ولا الجسد فلكل مفتر نصيب منها بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه قالوا قد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة حياته ما هو ظاهر بين يعرف من, من عرفه يعني من عرفه عثمان بن منصور الذي مقدمة الشيخ رحمه وتعالى بيّن فيها ما بيّن من عقيدة الشيخ محمد بن وهاب رحمه وتعالى وثالث ما تعلق به بهذا المخالف على جهة الخصوص عثمان بن منصور ويأتي دخوله في الكتاب إن شاء الله تعالى من الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين